أعوذ بالله من الرجيم وَإِذَ الْقُبُورُ ضِعْفًا عَدِيدًا فِي مَا قَدَّمْتَ وَآخَّرْتَ ٱلَّذِي جَرَحَ مَنَّ إذا البحار فضرت وإذا القبور ضغفرت تعلمت نفس ما قدمت وأخرت ari <laughs> يبُونَ نزيد دين يعلم قوم لا حافظ ضيمنك من كتابنا mm -hmm. الله <تصفيق> سمعك الفوق يا وهي لدي بان كيفان فوقي فوقي وهي له قولا وان اذا مائكيفا رفعا وان جبانك كيفا رففا وان yürüməməm istəmolu ki uldan zamanı يغوغم ما العذاب لي